الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين أما بعد فانه جرت العادة أن يكون ابتداء اللقاء الكلام على ما تيسر من تفسير ما سمعناه في قراءة المغرب ولكن نظرا لأن هذه الليلة ليلة الجمعة ينبغي أن نتكلم عن شيء من خصائص هذا اليوم العظيم هذا اليوم العظيم يوم الجمعة يوم جعله الله تعالى عيدا للأسبوع وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة باعتبار ايام الاسبوع وخير يوم انطلعت عليه الشمس يوم عرفة باعتبار ايام السنة هذا اليوم يوم العيد من الله به على هذه الامه واضل عنه اليهود والنصارى فصار لليهود يوم السبت وصار للنصارى يوم الاحد وظلوا عن يوم الجمعة الذي فيه ختم الله خلق السماوات والأرض لأن الله تعالى خلقها في سته أيام أولها الأحد وآخرها الجمعة وفيه ابتداء خلق آدم خلق الله آدم يوم الجمعة وفيه أخرج من الجنة وأهبط إلى الأرض فيكون مبدأ خلق البشر يوم الجمعه وفيه تقوم الساعه فيكون منتهى الخلق ايضا متى يكون منتهى الخلق يوم الجمعه فهو يوم عظيم ولهذا اختص باحكام نذكر منها ما تيسر من ذلك انه اختص بفرض صلاه الجمعه وهذه الصلاه يشترط فيها الجماعه باتفاق المسلمين فلا تصح صلاه الجمعه من منفرد لا في البيت كالمراه والمريض ولا في المساجد بل لابد من الجمع من الجماعه فيها فلو قدر ان انسانا صلى وحده يوم الجمعه وقال اريد ان تكون جمعه قلنا له ان صلاتك غير صحيحه ويجب عليك ان تعيدها هذه الصلاه لا بد فيها من جمع ثلاثه فاكثر غيرها من الصلاه تنعقد باثنين ب ومأموم أما الجمعة فلا بد فيها من جمع ثلاثة فأكثر واختلف العلماء رحمهم الله في العدد الذي لا بد منه في صلاه الجمعة فمنهم من قال أربعون رجلا فلو كان هناك قرى صغيرة ليس فيها إلا ثلاثون رجلا فإنهم لا يقيمون الجمعة لأنه لا بد أن يكون العدد كم أربعين وقال بعض العلماء يكفي اثنى عشر رجلا لأن الصحابة الذين انفضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأوا التجارة لم يبق منهم إلا اثنا عشر رجلا وهذا يدل على أن اثني عشر رجلا يكفي في عدد الجمعه ومنهم من قال يكفي في عدد الجمعة ثلاثه فلو فرض أن قرية ليس فيها مستوطنون سوى ثلاثة نفر فإنها تقام الجمعة لأنه يحصل بها جمع إمام يخطب، ومؤذن يدعو ومأموم متير وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاه من يوم الجمعة هذا من المنادي المؤذن لا بد من خطيب ولا بد من مدعو يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاه من يوم الجمعة فاسعوا وهذا القول أرجح الأقوال أنه يكفي في عدد الجمعة ثلاثة إمام يخطب ومؤذن يدعو ومأموم مجيب طيب لو صلى الإنسان وغير الجمعة كالظهر مثلا لو صلى وحده أتجزعه الصلاة الجواب نعم تجزئه وتبرعه بها ذمته لكن إن كان ممن تجب عليه الجمعة الجماعة كان آثما وإن كان ممن لا تجب عليه الجماعة كان غير آثم من خصائص هذه الصلاة العظيمة أنها لا تصح إلا في الوقت لا تصح إلا في الوقت ولهذا قال العلماء من شروط صحة الجمعة الوقت وفي غيرها قالوا من شروط الصلاة دخول الوقت وحينئذ نسال ما الفرق بين قولنا من شروط صحة الصلاة الوقت ومن شروط صحة الصلاة دخول الوقت هل بين العبارتين فرق او هما شيء واحد من يعرف يرفع يده تفضل قل قم, قم يا وما هو نعم تمام. بارك الله فيك. الفرق بين قولنا من شروط صحة الصلاة دخول الوقت وقولنا من شروط صحة الصلاة الوقت اننا اذا قلنا من شروط صحة الصلاة الوقت فاننا لا تصح لا قبله ولا بعده واذا قلنا من شروط الصلاة من شروط صحة الصلاة دخول الوقت لم تصح قبله وصحت بعده ولكن هل تصح الصلاة بعد الوقت لمن اخرها عمدا او لا لا تصح ولمن اخرها نوما او نسيانا نعم تصح تمام الصلاة التي غل الجمعة لو ان الانسان نام ولم يستيقظ وليس عنده من يوقظه فلم ينتبه الا حين خرج الوقت فإنها تصح يصليها وصلاة صريحة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى إذا ذكرها هذا في النسيان يعني وإذا استيقظ هذا في حل يقضى ولهذا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر وهم في سفر فلم يستيقظوا إلا بطول الشمس صلها ولم يدعها لكن لو اخر الصلاه عمدا عن وقتها الى عذر شرعي فهل تصح الصلاه لا هذا انت لا تصح كما قال اخوك طيب استح ما الدليل الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ومؤخر الصلاة عن وقتها بلا عذر عامل عملا ليس عليه امر ورسوله فيكون عمله مردودا وكذلك ايضا ربما يستدل بقوله تعالى ومن يتعد حدود الله فاولائك هم الظالمون والمخرج والمخرج للصلاه عن وقتها بلا عذر متعد لحدود الله فيكون ظالما والظالم لا يقبل منه إنه لا يفلح الظالمون من خصائص الجمعة أنها لا تكون إلا في الأوطان في المدن والقرى غير الجمعة في أي مكان طيب والجمعة في الأوطان والقرى أحسن الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسافر الأسفار الطويلة وتمر به الجمعة ولم يكن يقيمها في السفر ولو كانت الجمعة واجبة على المسافر لأقامها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واعجبوا أن يوم عرفه في حجة الوداع صادف يوم الجمعة ومع ذلك لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه صلاة الجمعة كما في حديث جابر الطويل الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في الوادي فخطب الناس خطبة معروفة بليغه ثم امر بلالا فاذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر هكذا قال جابر رضي الله عنه ولقد ظل من قال ان الجمعه تقام في السفر وخرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعليه اذا فعل ان يعيدها ان كان يريد ابراء ذمته وإقامة حجته عند الله عز وجل لان هذا ليس موضع اجتهاد حتى يقال لا انكار في مسائل الاجتهاد هذا السنه فيه واضحه اجلى من النهار في, في ارتفاع الشمس ولا عذر لاحد ان نقيم صلاه الجمعه في السفر اطلاقا لكن لو صادف انك في بلد نازل تريد ان تواصل السفر في اخر النهار وجب عليك ان تصلي مع المسلمين لان الله يقول يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله والمسافر من المؤمنين ولا من غير المؤمنين من المؤمنين فيشمله الخطاب في ومن خصائص هذه الصلاة أنه لا يجمع إليها ما بعدها والذي بعدها ما هو الأخ نعم صلاة العصر احسنت لا تجمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة فلو أن النسان كان مسافرا نازل من البلد ويريد ان يواصل السير بعد صلاة الجمعة وصلى مع الناس صلاة الجمعة فانه لا يضم اليه العصر لماذا لان السنة انما وردت في الجمع بين الظهر والعصر وصلاة الجمعة ليست صلاة ظهر بالاتفاق فاحد يقول ان صلاة الجمعة صلاة ظهر وعلى هذا فنقول واصل السفر واذا دخل وقت العصر وانت في السفر فصلي حيثما ادركتك الصلاة ومن خصائص هذه الصلاة العظيمة ان القراءة فيها جهر القراءة فيها جهر وغيرها سر الا ما كان مثلها في جمع الناس فيكون جهرا ولهذا نرى ان صلاه العيدين القراءه بها جهر الكس... الكسوف جهر حتى في النهار لو كسبت الشمس فالقراءه فيها جهر الاستسقاء جهر لان الناس مجتمعون فهذا الاجتماع الموحد جعل القراءه في الصلاه جهرا ولو كانت نهاريه وضحها جماعة هل هل فهمتم ما قلت أو لا مفهوم إذا من خصائص صلاة الجمعة أنها إيش أن القراءة فيها شهر في خلاف وذلك من أجل أن يجتمع هذا الجمع الكبير على قراءة واحدة وهي قراءة الإمام من خصائص صلاة الجمعة أنها تصادف ساعة الإجابة تصادف ساعة الإجابة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسال الله شيئا إلا أعطاه إياه وهذه نعمة عظيمة هذه ليست موجودة في صلاة الظهر مثلا لكن في ساعة الجمعة فأرجى ساعات الجمعة بالإجابة هي وقت الصلاة اولا لأن ذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وثانيا أن هذا اجتماع من المسلمين على عبادة واحدة في قيادة واحدة يعني إمام واحد وهذا الاجتماع يكون أقرب إلى الإجابة ولهذا في يوم عرفة حين يجتمع المسلمون على صعيد عرفة ينزل الله عز وجل السماء الدنيا يباهي به الملائكة ويوجب دعاءهم لذلك احرص يا أخي على الدعاء في هذا الوقت وقت ساعة وصلاة الجمعة لكن من اين تدخل هذه الساعه ومتى تخرج تدخل من حين ان يدخل الامام الى ان تقضى الصلاه فلننظر الان متى ندعو دخل الامام وسلم وبعد ذلك شرع ايش لا يا اخي غلط دخل الامام وسلم وبعد ذلك الاذان الاذان ما فيه دعاء في اجابه المؤذن بعد الاذان فيه دعاء اي بين الاذان والخطبه فيه دعاء تقول بعد الاذان يا اخ الله رب بارك الله فيك طيب هذا يقال بعد متابعه المؤذن ثم تدعو بما شئت ما دام ما دام الخطيب لم يشعر في الخطبه فانت في حل ادعو الله بما شئت كذلك أيضا بين الخضبتين تدعو الله بما شئت من خيري الدنيا والآخرة كذلك أيضا في أثناء الصلاة في السجود دعاء ولا لا في السجود دعاء نعم في السجود دعاء وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرب ما تكون من الرب وانت ساجد لماذا لان هذه الهيئه يعني هيئه السجود اكمل ذل للانسان اي عضو فيك اشرف الوجه الوجه اين تضعه في السجود في الارض موطئ الاقدام موطئ الاقدام فرأسك جبهتك مساوية لأصابع رجليك بهذا الذل والتطامن العظيم صار الإنسان أقرب ما يكون من ربه جل وعلا لأن من تواضع لله رفعه أقرب ما يكون من ربه وساجد استغل هذه الفرصة أكثر من الدعاء دعاء إيش؟ في أي شيء تدعو؟ بأي شيء بالذي تريد من خير عيد والآخرة طيب لو قال الإنسان في دعائه اللهم ارزقني سيارة جميلة يصلح يصلح قال النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه حتى, حتى شراك نعلي حتى شراك النعب ثم ادعى نفس عباده فاذا دعوت الله باي غرض لو قال الطالب وهو في ايام الامتحان اللهم ارزقني نجاحا الى درجه ممتاز يصلح يصلح هذا دعاء لا تخاطب الله والممنوع مخاطبه الادميين لكن مخاطبه الله بالدعاء ليست ممنوعه طيب في محل دعاء ثاني في الصلاه بعد التشهد كما في حديث ابن مسعود حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التشهد ثم قال بعده ثم ليتخير من الدعاء ما شاء وكلمة ما شاء عند علماء الأصول تفيد ايش واحد ممكن يرضى لأنه يمكن في مجال المناقشة مستعد المناقشات فضل ما دليلك على أن اسم الموصول يفيد العموم نريد لا هذا تعليل بالحكم ما يصبح نحن نريد التعليل بما يوجب الحكم ماك يا خي طيب استع من عنده دليل على أن اسم الموصول يفيد العموم من القران او من السنه والذي جاء بالصدق وصدق به اخر الايه اولئك هم المتقون اولئك هم هذه جماعه والذي مفرد فما الذي اوجب ان تكون ان يخبر عن المفرد بالجماعه الذي أوجب ذلك هو ان اسم الموصول يفيد العموم ومثل ذلك اسم الشرط تفيد العموم والدليل على هذا قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره هذه تفيد العموم او لا من من يجيب فضل. قم ايتي بدليل على ذلك بدليل على الآية للعموم طيب استرح لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخيل وأثنى عليها وما في من الأجر قالوا يا رسول الله فالحمر قال لن ينزل علي فيها الا هذه الايه الشاذه والفادة فمن يعمل مثقال ذره خير يرى ومن يعمل مثقال ذره شر يرى هذه تعم كل شيء اذن اسم الموصول يفيد ايش يفيد العموم فقول الرسول عليه الصلاه والسلام في عديد من المسعود ثم ليتخير من الدعاء ما شاء يفيد اي دعاء وأما قول بعض الفقهاء رحمهم الله إنه لا يجوز للإنسان أن يدعو في صلاته بشيء من ملاذ, من ملاذ الدنيا فإنه قول ضعيف مخالف الحديث وإذا كان الإنسان في أزمة اقتصادية فإلى من يلجأ؟ إلى الله؟ يدعو الله عز وجل فصار عندنا الآن في ساعة الإجابة وقت صلاة الجمعة عدة اماكن او عدة مواطن للدعاء فانتهز الفرصة يا اخي انتهز الفرصة بالدعاء في صلاة الجمعة لعلك تصادف ساعة الاجابه هناك ايضا ساعة اخرى ترجى بها الاجابه من نفس اليوم وهي ما بعد العصر ما بعد العصر الى ان تغرب الشمس لكن هذا القول أشكل على بعض العلماء وقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وهو قائم يصلي وبعد العصر ما في الصلاة أجاب عنه العلماء فقالوا إن منتظر الصلاة في حكم المصلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال في صلاة منتظر الصلاة من خصائص هذا هذه الصلاه انه يجب الغسل لها كما يغتسل الانسان للجنابة يجب ان يغتسل لها كما يغتسل للجنابه وجوبا في الشتاء وفي الصيف الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتل واجب من القائل واجب الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الخلق بشرع الله ولا يمكن أن يطلق على شيء مستحب إنه واجب الا لو قال كان كذلك لكان الأمر خطيرا فهو أعلم الخلق بشريعة الله وهو أفسح الخلق بما ينطق به موافقون على هذا هذا جواب هش يا جماعة أقول هل هو أفسح الخلق بما ينطق به نعم ونجيب جوابا ساطعا هو جواب ميت هو أفسح الخلق بما ينطق به طيب وهو أنصح الخلق للخلق موافقون على هذا نعم والله أنصح الخلق للخلق وهو أصدق الخلق خبرا نعم هو يقول غسل الجمعة واجب بعد أن قدمت لك هذه المقدمات احكم انت غسل الجمعة واجب ثم قرن الوجوب بما يقصد التكليف وهو قوله على كل محتلم لأن المحتلم هو الذي تجب عليه لواجبات والمحتلم ليس معناه الذي احتلم بالفعل المحتلم بالفعل يجب عليه الغسل من الجنابس ولو في يوم الاثنين والثلاثة والأربعة لكن هذا غسل جمعة واجب على كل محتلم أظن أننا لو قرأنا هذه العبارة في مصنف من مصنفات الفقه لم يبق عندنا شك بأن المؤلف يرى ايش يرى الوجوب فكيف والناطق الناطق به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثم إن في الغسل فائدة للبدن تنشيطا وتنظيفا طيب ويدل للوجوب ما جرى بين عمار وعثمان رضي الله عنهما كان عمر يخطب الناس فدخل عثمان في اثناء الخطبه فكان عمر لامه على تاخره قال والله يا امير المؤمنين ما زدت على ان سمعت الاذان فتوضعت ثم اتيت مشغول قال له عمر امام الناس وهو يخطب والوضوء ايضا يعني تبتزع الوضوء ايضا تيجي متاخر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل فكلمه بنوع من التوبيخ واستدل لذلك بماذا؟ بقول رسول صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل وكذلك أيضا من خصائص هذه الصلاة العظيمه انه ليس لها راتبه قبلها ما لها راتبه قبلها ايش لان المؤذن اذا أذن فالخطيب حاضر سوف ايش يبدا بالخطبه وان التطوع بعد الخطبه حرام نشاء التطوع بعد الخطبه حرام ولو فعل لكان آثما والصلاة غير مقبولة إلا في من دخل والإمام والخطيب يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين لما ثبت بالصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال أصليت قال لا قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما عرفتم فلذلك ليس لها سنه قبلها الظهر لها سنه قبلها الاخ لها سنه قبلها كم تسليمه أو تسليمتين بارك الله فيك الجمعه لها سنه راتبه قبلها اربع ركعات بتسليمتين فقال الظهر. نعم. الظهر لها سنة راتبة قبلها اربع ركعات بتسليمتين اما الجمعة فاسلها راتبة قبلها لكن من جاء قبل الاذان الثاني فليتطوع بما شاء بدون حد هل لها راتبة بعدها نعم لها راتبة بعدها ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يصلي بعدها ركعتين في بيته وقال اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي بعدها اربعا فعندنا الان سنه قوليه وسنه فعليه القوليه كم اربع ركعات تمام والفعليه ركعتان احسنت كيف نجمع بينهما هل ناخذ بالسنه الفعليه او بالسنه القوليه او ناخذ بهما جميعا او نفصل كم الاحتمالات الان كم الاحتمالات اربعه هل ناخذ بالسنه القوليه فنقول سنه الجمعه اربع ركعات او بالسنة الفعليه فنقول سنة الجمعة كم ركعتان او نجمع بينهما فتكون السنة ست ركعات او نفصل والتفصيل اذكره لكم ان شاء الله فالاحتمال كما الان اربع من العلماء من قال السنة ركعتان في البيت لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله وصمة حسنة ومن الناس من قال السنة أربع سواء صلىها في البيت أو في المسجد لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا وقوله مقدم على فعله عند التعارض ومنهم من قال الاحتياط ايش الاحتياط جماعة الاخ الاحتياط ما تدري طيب الاحتياط ها؟ ايش ايش الاحتياط الاحتياط ان يأتي بالسنة القولية والفعلية فيصلي ستا أما شيخ ابن تيميه رحمه الله ففصل قال إن صلى في بيته فالسنة ركعتان فقط لأن الرسول لم يزد على ركعتين في بيته وإن صلى أربعا ففي المسجد وهذا تفصيل لا بأس به تفصيل لا بأس به طيب إذن تختص الجمعة أو تفارق الجمعة الظهر كانه ليس لها راتبه قبلها وراتبتها بعدها ركعتان ان صلى في البيت واربع ان صلى في المسجد طيب اما يوم الجمعة فله خصائص تكلمنا عن خصائص الصلاة يوم الجمعة له خصائص منها انه يسن للانسان ان يقرأ فيه سورة الكهف كاملة وليس في فجر يوم الجمعة كما يفعل بعض الائمه الجهال بل في غير الصلاة لأن فجر يوم الجمعة يقرأ فيه بصورتين معروفتين يبينهما لنا الأخ تمام طيب أسلم لكن يقرأ سورة الكهف في اليوم يعني في غير الصلاة قبل صلاة قبل الجمعة أو بعدها يجوز هذا وهذا سواء قرات تصوير الكهف قبل صلاة الجمعة أو بعدها يحصل الأجر بخلاف الاغتسال فإنه لا بد أن يكون قبل الصلاة ومنها اي من خصائص يوم الجمعة اليوم أنه يقرأ في فجره الافلام مين تنزيل السجدة في ركعة الأولى وهل أتى على الإنسان في الركعة الثانية اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما يفعله بعض الجهال من الائمه حيث يقسم ألف لامين تنزيل السجده بين الركعتين أو يقتصر على نصفها ويقرأ نصفها لأتى فهو خطأ خطأ نقول لهذا إما أن تقرأ بالسورتين كاملتين وإما أن تقرأ بسورة اخرى لأن تخالف السنة عرفت لأن هناك فرق من يقرأ بين من يقرأ بصورتين وخرين فيقال هذا فاتته السنة لكن من قرأ بصورة الإفلام تنزل, تنزل السجه وقسمها في الركعتين أو قرأ نصفها ونصف الأتاء فهذا خالف السنة وفرق بين المخالفة وبين عدم فعل السنة لأن الأول أشد ومن خصائص يوم الجمعة أنه ينبغي فيه إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أكثر من الصلاة على نبيك محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو أعظم الخلق حقا عليك أعظم حقا من أمك وأبيك ويجب أن تبديه بنفسك ومالك أكثر من الصلاة عليه يوم الجمعه وقد و... لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر في ذلك ومن خصائص هذا اليوم انه لا يصام وحده الا من صادف عاده فصامه يعني لا يمكن ان تفرد يوم الجمعه بصوم فاما ان تصوم يوم الخميس معه وإما أن تصوم الأخ قم قم ولا تجيب الليلة أي... أي ليلة وغدا يوم الجمعة والنعاس عند استماع الذكر نعم طالعا كالنوم الآن السماء. طيب السماء يوم الجمعة لا يصام وحده يعني اما ان تصوم يوم الخميس أو, او او السبت تصوم معه السبت الا من كان له عادة فصادف عادته مثل ان يكون ممن يصوم يوما ويفطر يوما فصادف يوم الجمعة يوم, يوم صومي فلا باس يصوم ولا حرج وكذلك لو كان يوم الجمعة يوم عرفة صم ولا حرج وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عشورة صم ولا حرج ولكن يوم عشورة يختص بأنه يصام يوما يوم قبله أو يوم بعده مخالفة لمن له أما يوم السبت فصومه جائز لمن أضاف إليه الجمعة واما بدون الجمعه فلا تصوم يوم السبت لا تفرج ما لم يصادف عاده او يوما مشروعا صومه كيوم عرفه او يوم عاشوره من خصائص <تصفيق> <تصفيق> هذا اليوم يعني يوم الجمعه انه عند بعض العلماء تسن فيه زياره القبور يوم الجمعة لكن هذا ليس بصحيح فان زياره القبور مشروعه كل وقت في الليل في النهار في الجمعه في الاثنين في الثلاثاء في الاربعاء اي وقت يسن ان تزور المقابر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه زار البقيع ليلا صلوات الله وسلم وعليه ولا يقتصر بيوم الجمعة وقد سبق لنا ان زيارة القبور لها فائدة عظيمة وهي قم وفي لفظ وفي لفظ اخر في مسلم كلها في مسلم فانها تذكر الاخره وفي لفظ اخر الموت بارك الله فيك. إن تذكر الموت والمقصود بذات القبور تذكر الإنسان لحاله أنه الآن على ظهر الأرض يتمكن من الأعمال الصالحة وغدا من أهل من أهل باطل الأرض الذين لا يتمكنون من العمل الصالح. هذا ما أردنا أن نتكلم عليه حول. يوم الجمعه وما يتعلق بصلاه الجمعه نسال الله تعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح بقي علي مساله هل تريدون ان نتكلم على ما سمعناه في القراءه او نتكلم على مساله هامه نعم على مساله هامه طيب هذه المساله الهامة المهمه العظيمه المدلهمه هي السلام، سلام الناس بعضهم على بعض. أهو سنة أو حرام أو مكروه، فضل قم سنة. أنت إذا لقيت واحد تسلم عليه ولا ما تسلم عليه، تسلم عليه. بارك الله فيه. السلام. العجب. أنك الآن تسلم على بعض الناس خارجاً من المسجد أو داخلاً فيه ويستنكر يرتفت وش هذا كأنه لم يشعر السلام بين المسلمين أليس هذا كذلك ألم تدركوا هذا يا أخواني أنا أتركته إذا سلم استنكر وش هذا اللي سلم؟ كأنه ليس في بلاد المسلمين مع أن السلام له فضائل العظيمة منها أنه سبب لدخول الجنة ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم والله أو قال والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمن. كمل الحديث كمل قم لا تعرف الحديث هذا مهم الحديث من يستعيد سأكميله وال والله اولا نفس بيده لا تدخل الجنه حتى تؤمن ها؟ طيب خلص خل نكمل احسنت بارك الله اذا انت له الحمد لله على طيب لا تدخل الجنه حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحاب ما في ايمان كامل الا اذا تحاب المؤمنون وأحب بعضهم بعضا لانه بدون المحبه لا يمكن ان تجتمع القلوب ولا ان تتساوى الافعال لابد من المحبه حتى لو حصل بينك وبين اخيك المؤمن سوء تفاهم فحاول ان تزيل اثر هذا السوء التفاهم حتى تعيد المحبه التي بينك وبين اخيك وانظر الآن الفرق بين شخص تسلم عليه فتجد مكفهر الوجه وربما يعرض عنك ورجل تسلم عليه فينطلق وجهه سرورا ويضيء من السرور تجد قلبك ينفتح له ألا أغفركم بشيء إذا فعاتم وتحببتم افشوا السلام بينكم أفشوا بمعنى أنشروا ووسعوا السلام بينكم من يسلم الكبير على الصغير او الصغير على الكبير بارك الله فيك الصغير على الكبير من يسلم الراكب على الماشي او الماشي على الراكب الراكب على الماشي طارك الله فيه من يسلم القليل على الكثير أو الكثير على القليل القليل على الكثير طارك الله فيه وهل يسلم الإنسان بالبوري أجيب لا لأنه إذا نهي عن السلام بالإشارة فهذا من باب اولى لكن بعض الناس ينبه بالبوري ثم يقول السلام عليكم فيكون الاول ليس المقصود بالسلام لكنه للتنبيه ومع ذلك الاحسن الا لا يفعل وان يسلم في طيب اذا لم يسلم الصغير على الكبير هل تترك السنه فلا يسلم الكبير على الصغير او نقول اذا لم يسلم الصغير فسلم انت ايها الكبير نعم حسن نقول سلم انت ايها الكبير لانه قد يكون الصغير في تلك الساعة ساهيا غافلا وقد يكون جاهلا فانت سلم لتعلمه ولهذا كان من هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم على الصبيان إذا مر بهم. تواضعا من عليه الصلاة والسلام وتعليما للأمة طيب القليل على الكثير أنت الآن معك ثلاثة رجال الجميع أنت الآن معك ثلاثة رجال الجميع كم أربعة لاقاكم رجلان ولم يسلمان أتسلمون نعم نسلم ولا نترك تركسنا تضيع لغفلة أو سهو أو استكبار أو غير ذلك سلم اذا يسلم الصغير على الكبير القليل على الكثير الراكب على الماشي الماشي على القاعد فإذا لم تحصل السنة ممن يطالب بها يسلم الآخر ومن تواضع لله رفعه الله فما هي صيغة السلام طيب السلاما تقول السلام عليك اذا كان واحدا السلام عليكم اذا كان جماعة الدليل ان رجلا جاء فدخل المسجد وصلى صلاة لا يطمئن فيها ثم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله فرد عليه السلام وقال صلي ارجع فصلي فإنك لم تصلي طيب وإذا كنت تخاطب اثنين فقل السلام عليكم لأنه يجوز مخاطبة الاثنين بصيغه الجمع وإذا كنت تسلم على امك ماذا تقول السلام عليك يا امي عليك ليش لان الكاف اذا خوطب بها امراه تكون مكسوره طيب واذا دخلت على خالاتك وهن اربع او خمس ماذا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لأن كتاب الخطاب فتكون على حسب المخاطب وماذا وبماذا يرد المسلم عليه صدق يعني نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلم عليك السلام عليك ورحمة الله وبركاته. تقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته. ما في معنى. المهم تقول السلام عليك. خطأ. طيب. كمل. خليه جد. استمع. طيب. تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالواو او بدونها؟ بالواو. وبدونها ايضا يعني وعليكم السلام او تقول عليكم السلام الواو افضل وبدونها جائز طيب بارك الله فيك ما تقولون في رجل قلنا له السلام عليك فقال اهلا ومرحبا وحياكم الله وتفضل واليوم يوم سرور وهذا من افضل الايام عندنا وفقك الله وزادك علما وتقوى وهدى يكون قد رد السلام الاخ كم. اقول هل هذا رد السلام الواجب ولا لا ليس برد السلام طيب مع انه ذكر سطرين يمكن في رد السلام بارك الله اسرع اقول لو ان الانسان ملأ الدنيا كلها برد ليس فيه عليك السلام فإنه لا يعد ردا للسلام ويكون آثما لأن رد السلام واجب بالمثل أو أحسن تقول الله تبارك وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فبدأ بالأحسن ثم قال أو ردوها وهذا هو الواجب طيب هل يجوز للإنسان ان يسلم ابتداءا على الكافر او لا الأخ ديننا نعم ما دليلك ما تدري بارك الله فيك اذا أصبر يا مناقش الزاغروبي اقول لما ما الذي علمت انه لا يجوز نعم أقول ما الذي أعلمك أنه لا يجوز أن نسلم على الكافر ابتداء نعم يا أصبر يا أخير السؤال لذا قومنا واحد السؤال له نعم أنا أسأل ابتداء مررت برجل كافر يهودي أو نصاني أو مجوسي أو أي إنسان كافر تبدأوا بالسلام أسألك تبدأه بالسلام أو لا ما الدليل كيف تحكم بما لا تعرف دليلا طيب على كل حال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع لكن لا تحكم على شيء بالتحليل أو التحريم خاصة إلا إذا عرفت الدليل يقول الله تعالى ولا تقولوا لما تصفوا لسانكم كذب هذا حلال وهذا حرام وقوله ولا تقف ما ليس لك بي علم لكن لا باس للمقلد ان يقول قال علماؤنا كذا وكذا قالوا مقلد عندك دليل ضرب. لا أعرف هذا اللفظ هل أنت تجيز رواة الحديث بالمعنى؟ هل تجيز أن ترو أن يرو الحديث بالمعنى؟ ما جوز؟ أجل إذا نحطه. تفضل. استريح. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتمهم في طريق فاتروه. الى اضيق اضروهم الاضيق فلا يجوز ان تبدا اليهودي او النصراني او المشرك او الشيوعي بالسلام لكن اذا سلموا فهل يجب علي ان ارد او لا يجب تفضل يجب ما الدليل يكفينا منك الحكم بارك الله فيك واصلحك الله نعم الدليل سبحان الله ترون عليكم ايه من كتاب الله قبل قليل واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها وردوها ما قال الله عز وجل اذا حي بعضكم بعضا او اذا حياكم مسلمون اي انسان يحييك بتحيه فان من عداله الاسلام أن ترد عليه إن الله يأمر بإيش بالعدل والإحسان وإنتائه القربة سلم عليه فإذا قال النصراني السلام عليك ماذا تقول تقول عليك السلام تقول عليك السلام وإذا أدغم اللام وقال السلام عليك ما لا تذي أقال السلام أو قال السلام عليك، وعليك، بارك الله فيك، أحسن. هكذا أمرنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول إذا سلموا علينا وعليكم، وقد علل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا بقوله إن اليهود كانوا يقولون إذا سلموا عليكم السلام عليكم فقولوا عليكم. قال أهل العلم وهذا يدل على انهم لو قالوا السلام باللام الواضحه فانه يقال عليكم السلام ولا باس لعموم قوله تعالى واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها ولكن يبتلى بعض الناس يبتلى ببلوى وانا سانظر كيف تحلونها يكون رئيس يوسف في عمله نصرانيا يكون رئيسه بالعمل نصرانيا فيدخل المكتب يريد ان يتفاهم مع هذا الرئيس فهل يسلم او لا يسلم الاخ انك لا يسلم يزعل عليك وسجدك طبعا نعم أنت لا تظن أنك إذا هجرت الكافر لا يبالي بك لا ابدا قال الله تعالى ولا تهنوا في ابتقاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا أرجوه لا تفكر أنك إذا أهنته أنه لا تاثر لا بد أبدا يتأثر فماذا تصنع نعم لا قل لك يكتب عليك اشطب عليه باللون الاحمر يسترق. قل الله احسنت تمام. بارك الله فيك يعني ابتدؤوا بغير السلام لان الرسول قال لا تبدا اليهود والنصارى بالسلام باي تحيه كما قال الاخ اقول صباح الخير ومع ذلك في امكاني ان اقول صباح الخير يعني لي وهنا لأن التاويل بابه واسع وبات المقال ما محدود الا وقت العلماء والله ما في اللي يجوز سمعت قراءه ادن ماذا قلت لما قال حي على الصلاه كيف تقول هكذا احسنت لكن أليس الناس الآن إذا أصبتهم مصيبة قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله فهل هذه مصيبة إذا دعاك للصلاة؟ هل هي مصيبة إذا دعاك إلى الصلاة؟ أجل كيف؟ مصيبة انتربك وارد لكن الله خير. لا حول ولا قوة إلا بالله هذه كلمة استعانة كلمة استعانة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة قال بلى قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة لأن معناها الاستعانة كأنك تقول أجيب وسمعا وطاعه. لكن لا حول لي ولا قوة إلا بالله واضح بارك الله فيك استعانا أعجبني قول الأخ الطالب هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها هذا جواب سديد لقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار في الأمنهم ولأن عائشة لما سألتها معاده ما بال الحائط قضاء الصوم ولا نؤمر في قضاء الصلاة قالت كان المصيبون ذلك فنأمر بقضاء الصوم ولا نأمر بقضاء الصلاة والآن إلى الأسئلة وأخبركم غدا أنه ليس فيه درس في الصباح لأنه يوم هنا يستريح الناس ثم يتقدمون إلى الجمعة من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب الاخ بدن طيب ومن راح في الثانية جواب على سؤال الأخ قال الله تعالى ثم عورتنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وهم هذه الأمة فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير فضل الله يؤتيه من يشاء فالذي يتأخر بعد الاذان آثم ظالم لنفسه والذي ياتي مع الأذان هذا مقتصد والذي ياتي من قبل سابق بالخيرات وقد بدانا الآن من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب وفي الثانية نعم احسنت وفي الثالثة لا لا يخف أسترح نعم هم مهندس أنس فكأنما قرب كبشا أقرن إيش فضل الكبش الأقرن هذا لأنه تانيه على قوته فارك الله فيه ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب الأخ نعم فكأنما قرب تجاجع وقفية ومرّها في الخامسة، طيب، اصبر ما هي الساعات التي أشار اليها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل هي ساعاتنا هذه؟ يعني ستين دقيقة، أم ماذا؟ ها لو شئ الساعة ليش؟ طيب مين خالب؟ وش الساعات هذه؟ هل تقدر الساعة الأولى بأنها طويلة؟ أو قصيرة؟ الإمام بيقدم الساعة السادسة حسب ترتيب الحديث لكن هذه الساعات الخمس السابقة على قدوم الإمام وش تقدرها به؟ هل تجعل الأولى قصيرة؟ من أجل الناس أن يبادر, يبادر الناس بالحضور أو تجعل الساعات سواء في هذه المناقشة، ولهذا أنت من حين جئت أول مرة ويمكن قبل أن تجاء جلست ناس صح؟ لا بد من المناقشة. فتضل. زين؟ نعم. نعم احسنت هل تختلف طولا وقصرا في الشتاء والصيف إيه نعم هل تختلف في الطول في باختلاف الصيف وباختلاف الفصول إيه نعم نعم اذا تختلف باختلاف الفصول بارك الله فيك سيد نأخذ أسئلة طيب إلا رجعت عليه في آية مكتب الله ثم أورثها كتاب الذين اصطفين من عبادنا فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ولا شك أن الذي يتأخر إلى مجيء الإمام قد حرم نفسه خيرا كثيرا لا سيما إذا الماكل أو شغل وهنا أيضا مشكلة تجد بعض الناس يأتي ويتقدم لكن لا في يشتغل بالعبادة يأتي إليه أخوه صاحبه ثم يتكلمان وربما يتكلمون في اعراض الناس والعياذ بالله في بيت من بيوت الله وهذا خطأ إذا أتيت فصلي وإذا مللت فقرأ وإذا ما سبح وهلل تبر أين نعم. نعم يلا رسول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير شلق الله سيدنا محمد, محمد وعلى آله سائل يقول هل يجزي الغسل للجمعة في ليلة الجمعة أي قبل طلوع فجر يوم الجمعة لا يجزئ يعني الغسل للجمعة لا يجزء إلا إذا كان بعد طلوع الشمس أما ما بين طلوع الشمس وطلوع الفجر فأنا أتردد فيه وذلك لأن ما بين طلوع الف... لأن النهار شرعا ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس ولغه ما بين ما لغة فلكا ما بين طلوع الشمس وغروبها فهل نحمل اليوم على اليوم الفلكي او على اليوم الشرعي من المعلوم نحمله على اليوم الشرعي لكن يعكر على ذلك ان ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس وقت لصلاه الفجر لا يندب الانسان فيه الى ان يتقدم الى الجمعه بل وقت صلاه الفجر فعلى كل حال ان نقول اما من اغتسل بعد طلوع الشمس فقد اصاب السنه وامتثل الامر ولا أشكال وأما ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس فهو محل نظر وعلى هذا فالاحتياط أن لا يغتصل إلا بعد طلوع الشمس نعم جزاكم الله خيرا السائل يقول من الناس من لا يصلي إلا صلاة الجمعة محتجا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما نعم ولو احتج بقول الرسول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما وترك الصلاة كم طيبة نعم سبحان الله الرسول عليه الصلاة والسلام قال الجمعة إلى الجمعة كفاره لما بينهما لكن قيد ذلك قال ما لم تغش الكبائر وأي كبيرة أعظم من ترك الصلاة هذا فهم خاطئ أعني الذي يقول أنا أصلي الجمعة وأقول كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الجمعه الى كفارة كفاره لما بينهما نقول الحديث مقيد ما لم تغش الكبائر وفي لفظ اخر اذا جتنبت الكبائر اي كبيره اعظم من ترك الصلاه لا شيء لان ترك الصلاه كفر نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول قلتم حفظكم الله لا يجمع الى الجمعه ما بعدها اي صلاه العصر السؤال الا تحل الجمعه مكان الظهر لا لا تحل الجمعه مكان الظهر والاصل وجوب فعل الصلاه في وقتها لقول الله تعالى ان الصلاات كانت على المؤمن كتابا موقوتا واذا كان الجمعه تخالف الظهر في اكثر من عشرين مساله فلا يمكن الحاق الحاقها بالظهر في الجمع بان تجمع عليه صلاه العصر نعم. الله خيرا يقول السائل هل من السنه المواظبه على قراءه سوره السيده والانسان فجر الجمعه دائما نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا بهما ويجيم ذلك وهذه اللفظه وان لم تكن في الصحيحين لكنها لا لا ثنا في الصحيحين لكن لو انه خشيا ان يظن العامه ان قراءتهما فرض فلا باس احيانا ان يقرأ بغيرهما مثل في الشهر مرة في الشهرين مرة يقرأ بغيرهما يكون هذا جيدا نعم جزاكم الله خير سائل يقول ما حكم رفع اليدين للمأمومين حينما يدعو لمامة خطبة التأمين جهرا بعد الصوت ان شاء الله